بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مساله رقم 94 وفيها مطالب المطلب الأول إذا لم يجد الهادي لا ذاتان ولا ثمانان ولم يتمكن من صوم يوم السابع من شهر ذي الحجه بغفلتين أو مرضين فهل يشرع في حقه صوم الثامن والتاسع ويوم بعد أيام التشريق استثناء مما دل على اعتبار التتابع في صوم الأيام الثلاثان أو أن وظيفته تأجيل الصوم لما بعد أيام التشريق وصيام الثلاثه متوالية والروايات في المقام على طوائف الاولى ما دل على جواز التفريق بان يصوم السابع بأن يصوم الثامن والتاسع ويوما بعد أيام التشريق وهما روايتان خبر بني الحجاج باب 52 من أبواب الذبح حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروياه ويوم عرفاه قال يجزيه أن يصوم يوما آخر لكنها ضعيفة سندان بالمفضل ابن صالح أبي جميلة <تصفيق> كما كان الشيخ الله قدس نفسه يقول ليش يسموا الغجاليين أبو جميلة لأنه ما في جمال تقول جمال في مو فيه وعلي ما رواه يحيى الأزراق عن أبي الحسني موسى عليه السلام قال سألته عن رجلين قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرف قال يصوم يوما اخر بعد ايام التشريق وقد أشكل على سند الروايه بان يحيى الازراق مشترك بين الموثاق وهو يحيى بن عبد الرحمن والمجهول وهو يحيى بن حسان وهنا مانعان المانع الأول هو الاشتراك وقد أجاب سيدنا في المعتمد عن هذا المانع بنصراف اللاخظ وهو يحيى الأزراق لمن هو المشهور والمعروف صاحب الكتاب وهو يحيى بن عبد الرحمن الموثق في كلماته ويؤكد أنه بن عبد الرحمن رواية صفوان في نفس الرواية عنه وصفوان من رواه كتاب يحيى بن عبد الرحمن وأشكل على ذلك في تعاليق مبسوطة بأن غاية ذلك هو الظن بأنه يحيى بن عبد الرحمن التقا إلحاقا للمشكوك بال أعم الأغلاب ومن الواضح أن الحاق المشكوك بالأعم الاغلب لا يفيد إلا الظن وهذا الظن مما لا دليل على حجيته أحسن وفيه أن هذا الإشكال لا يرد على كلام سيدنا قد سره. فإن المدعى هو الانصراف أي انصراف العنوان وهو يحيى الأزرق للشخص المشهور والانصراف من سنخ الظهور هلا معنى للإشكال على ذلك بأن غايته الظن ولا دليل على حجيته والمفروض أن الظهور حجة في نفسه ومن هذا الظهور ليس هو الغلبات كي يقال بأن الغلب لا تفيد إلا الغن وإنما من هذا الظهور أنه لو كان المراد بهذا العنوان وهو يحيى الأزرق الشخص المشهور لم تكن حاجه الى ضم قرينه لتعيينه باشتهاره بينما لو كان المراد به الشخص المغمور لاحتيجه الى قرينا لاجل ذلك هذا طبعا تبحث في الاصول حر حرر وقرر والنكته في ذلك انه متى ما كان أحد الفردين متطابقا مع العنوان بحيث يحكي عنه العنوان من دون ضميمه وكان الفرد الآخر مما لا يحكي في عنه العنوان الا بضميمه كان ذلك موجبا بانصراف العنوان الى الاول فهذه هي نكته الانصراف وليست الغلبان كي يقال بان غايتها الوان نظير ما ذكره الاصوليون بنتعرض لنا في الدرس الثاني سابق سير في غير محل ما ذكره الاصوليون في دلاله الامر على الوجوب وهو ان هناك ارادتين اراده حتميه المعبر عنها بالوجوب واراده مشوبه بالرضا بالترك المعبر عنها بالنعمه وحيث ان الاراده الحتميه في مقام بيانها مما لا تحتاج إلى ضميمة وعنايه فانه يمكن إبرازها بنفس الأمر بينما الإرادة الأخرى لكونها ليست إرادة محبه بل مشوبة بالرضا بالتارك كان إبرازها محتاجا إلى ضميمة وعنايه فإن هذا موجب لظهور عنوان الأمر في الإرادة الحتمية دون الثانية وأما روايه صفوان عنه فانها من قراء ظهور العنوان عرفا في يحيى بن عبد الرحمن والنكته في ذلك هو الاقتران الشرطي فقد أفيد في الأصول بأن من شاء قرينية كثرة الاستعمال على الانصراف هو الاقترام الشرطي أي إذا كثر استعمال العالم في خصوص الفقير فنتيجة كثرة الاستعمال تحقق الاقتران بين صورة العالم وصورة الفقير ولأجل هذا الاقتران بينهما ها أسلعتنا شيخنا بنيه <تصفيق> ولأجل هذا الاقتران كان عنوان العالم منصرفا للفقير ونفس هذه النكتة جارية في المقام فإن كثره روايه صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن عند التعبير عنه بيحيى الازرق اوجبت اقترانا بين صوره روايه صفوان وصورة جنوب يحيى بن عبد الرحمن، فكانت رواية صفوان من قرائن الظهور العرفي، فليست المسألة من باب الحاق المشكوك بالأعم الأغلال كي يقال. بأن غايته الرعن ولا دليل على حجية هذا المانع الأول وأما المانع الثاني فهو أن الصدوق في المشيخة صرح بأن طريقه ليحيى ابن حسان لا ليحيى ابن عبد الرحمن فإذا كان كذلك فكيف يصار لتوثيق الروايات بميلاكي وساقت شنو يحيى ابن عبد الرحمن هي الرواية عصف للفقية فإنه ما موجود لا. منسك الشيخ ما موجود الشيخ المسكة يجيب هذا المعجن المعجن يحيى الآزر يحيى يحيى يحي يحيى يحيى Deze vraag is van de heer Mokkovic. Deze vraag is van de heer Mokkovic. ياحيل أزرق حار بس ما جار يا حيل بعنوان يا حيل على كل إذا تراجع عباره الصدوق هو الذاكر انه يحيى ابنه الان انا باناقش في ولكن سيدنا قدس سره أجاب عن ذلك لأن هذا من الاشتباه في التطبيق بمعنى أن الصدوق أراد يحيى الأزرق وهو يحيى بن عبد الرحمن فأخطأ في تطبيقه على يحيى بن حسان او انه سهو من قلم النساف مثلا حيث ان يحيى ابن حسان مما لا روايه له في الكتب الاربعه أصلا ولكن هذا المقدار لا يوجب الاطمئنان بان منظور كلام الصدوق هو يحيى بن عبد الرحمن والصحيح اننا لا نحتاج الى البحث عن هذه الجهات وهو ان المقصود بكلام الصدوق اي منهما لوجود طريق للشيخ صحيح الى يحيى بن عبد الرحمن وهو ما رواه عن موسى بن القاسم عن النخعي وهو ايوب بن نوح ابو الحسين بقرينه روايه موسى بن القاسم عنه وهو شخص معروف في الوكالة عن الجواد والهادي والأمانة والوتقا كما صرح بذلك كل الرجال إلا أن الإشكال في الدلاله لا في السنة عن الرواية أحسن في الرواية موجودة في التهبيب أحسن تأويل موجودة ذات صاحب الوسائل قال رواه محمد بن الحسين كذا ثم ورواه الصدوق السيد كوي ركّل على شنو رواه الصدوق ترك ما رواه الشيخ حدث شون ما روى الصدوق تام هو تام. في الطبيب بدأ السنة بصفوان أو بيحيل الأزرق بدأ الرواية بدأ الرواية بيحيل الأزرق وصلوه. الصدوق رواه عن يحيى الأزرق ولذلك الشيخ السيد كوي رجع إلى المشياء، من المحتمل، وقَالَس كلام الصدوق، وما رويته عن يحيى الأزق. قد لا قد يكون يعني من المحتمل أنه أغلق طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن، فلا يتعين أن يكون يحيى الأزق المذكور في الرواية، هو يحيى بن عبد هذا أنا قلت ما عدنا ما عدنا يعني موجب للطمعنا لأن المقصود في كلام الصدوق هو يحيى بن عبد الرحمن. ولكن الإشكال في دلالة الرواية فإن الأعلام ومنهم أساكدتنا فهموا أن الرواية في مقام بيان الترخيص في صوم يوم الثامن والتاسع بذلك بيوم آخر بعد يوم بعد أيام السرية، ولكن لا دلالة في الرواية على كونها في مقام البيان من هذه الجهة. فإن السائل فرض أن هذا المكلف قدم يوم التروية. متمتعان فصام يوم الثامن والتاسين فهل يجتزأ بصومه ويضم إليه يوما ثالثا بعد أيام التشريق أم لا لا أنها في مقام بيان الترخيص فيه ابتداء بحيث من لم يصوم اليوم السابع غفلتان او لمرضين فان له اختيارا ان يصوم الثامن والتاسع ويؤجل يومه بل من, من المحتمل ان الوظيفه الاوليه هي التاجيل وصوم ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ بعد أيام التشريف ولكن لو صام جهلاً أسقط لو صام جهلاً لكان مسقطان لأنه هو المطلوب هذا الصوم الجيب يتبع يعني الإبارة كان لا ينطلق عليه أنه المأمور بيه بالي مثل من صامت السفر بجهاله ليس معموراً به بل ليس مشروعاً في حقيقة لكن لو صام في جهاله أجزاء وبالتالي فهذه الرواية ليس لسانها معارضاً للروايات الاتيه كي نبحث عن وجه الجامع كما سيأتي هذه الطائفة الأولى الطائفة الثانية ما دل على أن من لم يجد الهادي صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج باب اثنين وخمسين من أبواب الذب حديث ثلاثة سأله عباد البصري سأجي رواية فيها تفصيل عباد البصري جلس قدامه وأنا كنت أصلي وسمعت المتكلم وبعدين رحت وأصغيت إليهما وبعد ما نشغل في التفصيل مهم استغار شيء عن متمتع لم يكن معه هادي قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم قال فإن فاته صوم هذه الأيام قال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفه ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريك وكذلك صحيحه معاوية بن عمار باب ستة وأربعين حديث أربعة صام ثلاثة أيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك يعني فاته التتاقع التوالي فليتسحر، سو يريد كيف؟ فليتسحر ليلة الحصبة، يعني ليلة النهر، ويصبح صائما يعني اليوم الثالث من أيام العشر، ويصوم يومين بعداه. هذا الجمع بين هذين مكدين سيأتي. فإن هذه الروايات تشترك في أن الوظيفة هي التأجيل ولكن سيدنا قدس سروا قال بأن دلالة هذه الروايات على التأجيل بالإطلاق حيث ان مفادها ان من فاته صوم الثلاثة اجل لما بعد التشريع والفوت كما يصدق بفوت صوم اليوم السابع يصدق بفوت صوم يوم الثامن لو فرضنا انه صام يوم السابع يوم الثامن مرض ما قدر يسوق اتنا او بفوت صوم التاسع او بفوت صوم يومين اختيارا او اضطرارا فهذه الروايات تشمل كل هذه الفروض بإطلاقها بينما معتبرت يحيى بن الأزراف واردة في من فاته صوم سابع فقط وبالتالي فنسبتها لهذه الروايات نسبة المقيد للمطلع فيمكن الالتزام بالتفصيل وهو من فاته صوم السابع صام الثامن والتاسع وأجل يوما ومن فاته صوم الثلاثاء لفرض اخر فان وظيفته شنو التاجيل ولا تعارض هذا ما الرحمن لا يصوم هذا هو بيجي عارض النهي هل هذا النهي يدل على الفساد او لا بيجي عارض في الطائف الثالثه هي صعب الوقت الطائفة في الثالثة ما دل على النهر عن صوم يوم التروية ويوم عرفان كصحيحة العيص باب اثنين وخمسين حديث خمسان عن متمتع يدخل يوم الترويات وليس معه هاي قال لا يصوم ذلك اليوم لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه ويتسحر ليله الحصباء فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعد ومن الغريب هنا ما افاده في تعاريخ مبسوطه من انه لو تمت معتبره الازراء ساندان ودلالتان لتعين الأخذ بها، مع أنها معارضة بهذه الطائفة النهية عن صوم الثامن والتاسع، فلا بد من معالجة هذا التعارض صناعياً قبل دعوة تعيين الأخذ. بالطائفه الاولى وقد ذكرت وجوه للجن ياتي الحديث عنها